بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وافضت الرافعة إذا رجت الأرض رجا وَسَتِي جِبَالُ بَسَا أَكَانَتْ هَبًا أَمْ مَنبَتًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَافَهْ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَمَّا مَنِ اسْتَأْبَرَ مَشَأَمَهُ وَالسَّابِقُونَ دلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكين تقابلين يقوف عليهم ولدان مخلص مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور علم لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب a mm -hmm. يصرون الحنف وَكَانَ يُؤْصِرُ عَلَى الْإِثْمِ الْعَظِيمِ Fins demà! يَكُلُونَ مِن شَجَرٍ مّن زَقُّوم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تشاربون شرب الهين found ترى نحن جعلناها تنكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فما أقسم تَجعَُ نَارز قَقُم um صلية <تصفيق> جحيم